الأحزاء المسلمين والمسيسيين على حد سواء ربي بارك حياة الجميع أهلا بكم في غرفتكم إذا إلوهيم هو لك من يمكن أن يكون لدينا أهلا أخي ستيفانوس ربي بارك حياتك طيب مجددا بنعمة الرب يسوع زي ما بدأنا الموضوع في الأسبوع اللي فات اهلا بكم احبائي اهلا بالوسط نعمه واهلا بالاخ كارما مرحب بكم جميعا واهلا بزازا مرحب بكم هنبدا النهارده برده ونستمر على اهلا يا نفس الموضوع اللي هو تحريف او تزوير المصحف الموجود في ايدي احبائنا المسلمين اليوم المصاحف المنتشرة في العالم الإسلامي هي مصاحف مزورة ليست متفقة مع بعضها البعض نفتح مع بعض هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك لو سمحتوا هذا اللينك الذي أمامكم قراءة رواية خلف عن حمزة انزل معي تحت خالف كبر الصورة عندك آخر سطرين العظام كيف ننشيزها العظام كيف ننشيزها خلونا نسمع قراءة الشيخ كيف سيقرأ لنا الشيخ عن موضوع العظام كيف ننشيذها ونشوف هل الشيخ سيقرأ خطأ سنسمع قراءة من الشيخ وليد النائحي والشيخ علي الحزيفي اسمعوا كده ونبتل العظام كيف ننشيهها ونظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسلوه سمعين الشيخ بإرائه هل سمعتم معي القراءة هل سمعتم الشيخ يقول كيف ننشرها ثاني سمعوا حتسمعوا الحزيثي حاولك دلواتي وهاتفها مية مية يا أستاذ يوحنم هاتفها مية مية وانظر إلى العظام كيف ننشرها دم نفسها لحما وضر إلى العظام كيف ننشرها دم نكسوها لحما طيب اسطحوا معاي اللينك ده اسطحوا معاي اللينك ده ده قراءة الدوري عن ابي عمرو ولو نزلت تحت كده وكبرت الكلمة شوية هتلاقي في كلمة مختلفة عن الكلمة الأخرى وانظر إلى العظام كيف ننشرها مع أننا قرأنا الآن انظر إلى العظام كيف ننشذها يطرى الكلمة ننشذها أم ننشرها ما هو التفسير الصحيح افتحوا معي هذا اللينك افتحوا معي هذا اللينك للطبر وهو النص القرآن قدامكم او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل بست مئة عام طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك وانجعله آية للناس وانظر إلى العظام كيف لو نزلت معايا تحت كده في التفسير باللون الأحمر انزل كده باللون الأحمر تحت معايا شوية هتلاقي وانظر إلى حمارك تحت منيها من وأنه جعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نقرأ هنا من تفسير شيخ المفسرين التضري القول في تأويل قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها قد دللن فيما مضى قبل على أن العظام التي أمر بالنظر إليها هي عظام نفسه وحماره وذكرنا اختلاف المختلفين في تأويل ذلك وما يعني كل قائل بما قاله في ذلك بما أغنى عن إعادته وأما قوله كيف ننشذها فإن القراء اختلفت في قراءته فقرأ بعضهم وانظر إلى العظام كيف ننشزها بضم النون وبالزاي وذلك قراءة عمت قراءة الكوفيين بمعنى, بمعنى المعنى مختلف بمعنى وانظر كيف نركب بعضها على بعض ولننقل ذلك إلى مواضع من الجس وأصلا نشز الارتفاع ومنه قيل قد نشذ الغلام إذا ارتفع طوله وشبه ومنه نشوز المرأة على زوجها ومن ذلك قيل للمكان المرتفع من الأرض نشذ, نشذ ونشذ ونشاذ نشذ ونشاذ ونشاذ فإذا أردت أنك رفعته قلت أنشذته إنشاذا ونشذ هو وإذا إذا ارتفع فمعنى قوله وانظر إلى العظام كيف ننشذها في قراءة من قرأ ذلك بالزاي كيف نرفعها من أماكنها من الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسم ذا بالنسبة إلى الذين يقولون كيف ننشذها انزل تحت شوية وقرأ ذلك آخرون وانظر إلى العظام كيف ننشرها بضم النون قالوا من قول القائل أنشر الله الموت فهو ينشرهم إنشارا وذلك قراءة عامة قراءة أهل المدينة بمعنى وانظر إلى العظام كيف نحييها ثم نكسوها لحما إذن وحدة معناها انظر إلى العظام كيف نحيها ثم نكسوها لحما والأولى انظر إلى العظام كيف نركبها ونعليها الآن سؤالي من الذي غير الراء إلى زاي أو غير الزاي إلى راء وهل هي في كتاب في اللوح المحفوظ هل هي راء أم زاي ألم تقولوا أنه قرآن واحد بص يا اخوة احنا لسه معرفناش عثمان حرق ايه نحصيبك من عثمان ما الذي حرقه عثمان لسه ولا عايزين نعرف الجمع الاول كان فيه ايه ولا الجمع التاني نحن اليوم نتكلم عن القرآن الذي في مصر والسعودية غير القرآن الذي في ليبيا غير القرآن الذي في المغرب المغرب برواية ورش ليبيا بقراءة قالون مصر والسعودية بقراءة حفظ إذن مقولة أن هناك قرآن واحد هذه بصراحة أكذوبة لا يزكيها القرآن الموجود في مصاحف المسلمين اليوم الآن أنتم سمعتم الشيخ اسمعوا مرة تاني عشان هتمعكم شيخ يقرأ بكلمة مختلفة وانظر إلى العظام كيف ننشغها ثم نكلوها نحما وانظر ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم كيف ننشرها ثم. إِرَاهَنَ نُشِذُّ لُغَا إِذْ ذَا يَتَنَى يَوْمَ يَذِ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 قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى خمارك ونجعلك آية من ناس وانظر إلى الغظام كيف ننشز واضح انش لا عدل مكتوبه يا انطوني كمان مش بس لما لفظك قراءه لا قراءه وكتابه وما انا وضعت لكم ليه هنا دلوقتي النصوص دي عشان انا دلوقتي وضعت لكم ال ال لينك علشان تشوفوا معايا وضعت لكم انا اللينك دلوقتي علشان تشوفوا معايا واحدة ننشذها وواحدة ننشرها طيب ننتقل الى كلمة اخرى وعايزكم برضو تشوفوا معايا في البداية القرآن هو قدامكم استحوا معايا هذا اللينك لو سمحت صحيا نينوان كلام الصحيح استحوا معايا هذا اللينك لازم تبص كويس اللي أنا عامل عليه تحت خطين والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب هنا بيتكلم بضمير الغائب لو يرى الناس اللي مش موجودين لو شافوا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب خلاصة يا أخوة واضحة واضحة أتاكد لو يرى الذين ظلموا فهي واضحة هنا وخلينا برضو نشوف الكلام ده نوسقه ازاي بأصوات الشيوخ لأنه ده مهم جدا نسمع ده قراءة حق ده القرآن اللي في مصر والسعودية والخليج وتركيا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 ولم ير الذين غلبوا اذ يرون العذاب انم القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب عايزكم تكتبوا على التكست كده انا عايز ناس ناس ناس صاحيه بصراحه بحب الناس الصحيه ليه ما اعرفش اكتبوا لي ايه قرئ الشيخ ايه يرى ولا ترى سمعته ايه اسمعوا ثاني واكتبوا لي على التكست يرى ولا ترى اسمعوا ثاني انا هعيد الحته دي اهي بصوت واحد ثاني ولو يرى الذين غلبوا اذ يرون العذاب ان القوه الا لله جميعا وان الله شديد العذاب كويس ده بيقرا زي ما هو مكتوب اللينك اللي قدامكم يرى زي ما احنا حطينا بالظبط كذا الراجب يقرأ صح تاني ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب ان من قوه الله جميعا وان الله شديد العذاب استفهمائي انك رب يورون العذاب ان من قوه جميعا وان ان الله شديد العذاب كبره كده كبروا الخط شوفوا بقى غلط يغين ناس من اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين غلبوا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا طبعا هو ما بيقراش غلط لا بس هو بيقرا من قراءه حق لكن اللي قدامكم دي قراءه اه اه ابن ذكوان ابن عامر ودي قراءة تانية بس إيه نسمع الشيخ وهو بيقرأ القراءة التانية عشان نوثق كل كلمة بنقولة سمعوا القراءتين المختلفة سمعتوا اولا يرى مش كده يروا ويروا طب سمعوا دي ومن الناس من بِاللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَرَمُوا إِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ مِاللَّهِ جَمِيعًا وَأَذْنُ طبعا ده فرق كبير جدا وشافع ليه؟ لأنه في النص الأول لو يرى الَّذِينَ ظَرَمُوا يرى ضمير عائل عالمين الذين ظلموا لو يرى الذين ظلموا لو الناس دول يشوفوا لو يرى الذين ظلموا اذ يرون لكن هنا لو ترى أنت الذين ظلموا اذ يرون لو ترى أنت يا محمد الذين ظلموا في النص الأول إيه؟ لو يرى إيه الذين ظلموا الناس اللي ظلموا طيب ده قرآن واحد يقولون أننا لا نعرف اللغة العربية طب لم نعرفش اللغة هي دي هذا اللغة العربية من ت بتعلم الكلام ده في الافتدائي جراء يا إخوة أين هو القرآن الواحد الذي تقولون أنه موجود في الصين وموجود في اليابان وموجود في أمريكا وموجود في الخليج وموجود في المغرب هل هذا هو القرآن الواحد هذا ليس قرآن واحد هذه مطاحف مختلفة ومتضاربا مع بعضها البعض في الوان ثانيه يا اخو اتالينا اخوه المصريين ما شاء الله عندي اليوم بتاعهم الوانه كتيرة لك بلون بنبه نهر زي بعضه بنبه ونهر ازرق وينهر مش فايت مش كده عندهم الوان كثيره قوي قوي ناشر برين ال ال فكره يا شباب قالوا لنا انو عندينا قرآن واحد انتو انجيلكم محرف انجيلكم محرف آه عنديكم الطبع رقم كام موديل كامل انجيل بتاعكم ده الانجيل ده مفروض فعلا الواحد كده يحطه على دماغه ويمشي بيه رغم التاريخ الطويل ورغم الترجمات ما عندناش معنى مختلف ما عندناش معنى مختلف ذا دلوقتي واحد بيخاطب قرآن بيخاطب النبي وقرآن تاني بيخاطب الذين ظلموا اين الصح وفي اللوحة المحفوظ يا ترى اي واحدة على راية يا منتصر المهبب دي برضو موجودة انا انسيتها هحطها في القموس بتاع عشان احفظها دي برضو واحدة تانية ولا مهبب بس هي ايه ما عرفش معناها أنا هو بقولوها كده طيب إذن كلام إنه ذا قرآن واحد بصراحة كلام يحتاج إلى تدقيق يحتاج إلى مراجعة لأنه صعب صعب طيب هنشوف نص قرآني ثاني هنشوف نص قرآني ثاني اللينك إذا اللينك ده دي قراءة المغرب ورش اهو افتحوا معايا افتحوا معايا لو سمحتوا ده رواية ورش عن نافع اول ما تعرف ورش ورش يعني ايه المغرب اللي انا حاصط عليه خط ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم خلاص ثانية شباب ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم يقاتلوكم فإن قاتلوكم كلام جميل خلينا نسمع برضو واحد من الشيوخ وهو يوسق هذا الكلام قبل كده قبل دي خلينا نحط برضو القراءة دي استحوها معي كده استحو دي معي الدوري عن الكسائي رواية الدور عن الكسائي ولا تقاتلوهم ما فيشنا ولا تقاتلوهم الله وحصلين مش كانت من شوية ولا تقاتلوهم لا هنا ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم طبعا تسأل أي واحد بيعرف لغة عربي قتل غير قاتل قاتل ما هياش قتل قتل قتل خلص قتل لكن قاتل معناها في صراع في حرب لحد ما واحد يقتل الآخر او لا يقتل ده القتال قاتلوا اقتلوا معناها اقتل أمر بالقتل قاتل فايتين زي كيل وفايتين وعيش فإذن دي قراءة برضو مش مزبوطة افتحوا معايا هنا بقى القراءة دية افتحوا معي القراءة دية ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم ده برضو قراءة مختلفة اسمعوا الشيخ ماذا يقرأ لنا الشيخ ده حبيبي صراحة الشيخ ده عبد الرشيد الشيخ يعني أنا بحب الراجل ده وقتلوهم حيث تقفتموهم وأضعبوهم من حيث أخذوكم والسنة أجد من القتل ولا تقتلوهم عند المزد الحرار حتى يقتلوكم فيه فَإِنْ وَقْتَ لُغُونْ كَذَالِكَ جَزَاؤُكَ كَفِينٌ فِي وَقْتُلُهُمْ حَيْثُ ذَقُصُهُمْ وَأَقْرِضُهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالسِّدْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَضِّ وَلَا تَقْتُلُهُمْ إِنَّ ذَلِكَ يَقْتُلُونَ فِي فَإِنَّ قَتْلُهُمْ كَأَنَّهُمْ قَتَلُوا بَلٰذِكَ جَزَآءٌ لِّكِبْرِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتْ قُبُورُهُمْ وَأَضْرِبُوا فِيهَا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ وَالسِّفْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القتل ولا طورو حيف ثقي هو اغيم من حيف او ونسه ما تو اشد منا ولا تقاثيره عند المسجيح الرابي لا يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جناء الكافرين فإن لاحظتم الفرق يا إخوة قرآن مكتف فيه فلا تقتلوهم وقرآن فلا تقاتلوهم طبعا لأن القرآن كتب بدون ألف وبدون تنقيط فكل نقط ووضع ألف على مزاجه حاضر في الآخر يا أستاذ محمد سأسمعك الموضوع ده زيكي نوزي منوّر حبيبي هو هو نفس الشيخ بس دركض الطيارة بيروحها على ليبيا بيقرأ هناك القرار اللي في ليبيا بيرجع مصر والسعودية يقرأ القراءة التي في مصر والسعودية هو نفس الشيخ وانا تنبعتكم من شوية الشيخ الحزيفي قرأ القراءتين طيب ما سألش نفسه الشيخ الحزيفي ألم يسأل نفسه كيف هناك فرق في القراءة فرق العمل عمل كده جايز لكن ما يهمني هنا أن المصحف الموجود في أيدي المسلمين اليوم ليس مصحفا واحدا ولا يستطيع أن يقول ذلك ولو فاكرين بنعمة الرضي يسوع أنا عندي ما يقرب من عشر تلاف اختلاف بين المصاحب وأنا مسؤول عن الكلام الذي أقوله عشرة آلاف اختلاف بين القراءات المختلفة اكثر: حتى أكون دقيق أكثر من عشرة آلاف اختلاف هل تصدقوا هذا الكلام؟ أكثر من عشرة آلاف اختلاف بين القراءات الموجودة اليوم في مصاحف المسلمين وما أقدم هنا ما ليس إلا مجرد يعني الكلمات الواضحة البارزة لأن هناك اختلافات في التشكيل هناك اختلافات في بعض الحروف اعتبرتها يعني تجاوزناها لكن حينما يختلف المعنى والرسم لا فالرسم ليس واحدا ليس واحدا, ليس واحدا لكن كمان المعنى يجب أن يتوقف الأحبان المسلمون ويراجع القرآن مرة أخرى دعونا ننتقل إلى كلمة جديدة ولكن فيما مضى أقول يا ترى الكلمة لا تقتلوهم ولا لا تقاتلوهم ومن الذي بدل وغير في كتاب في كتاب الله ألسوا تقولون ان كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير او كبير ما تفرق طيب الأسماء الأسماء برضو فيها اختلاف يعني مثلا افتحوا معي هذه القراءة اللي قدامكم ديها القراءة الأكثر شيوعا الموجودة في مصر وفي السعودية والخليج وتركيا هي موجودة قدامكم وطبعا ده النص المشطب اللي ألف عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريلا وميكال وميكال فإن الله عدو للكافرين طبعا لأن لا يعرفون ما معنى ميخائل أو مشائل أو ميكائل ميخائل اللي هم هنا يحرفوه زي محرف عيسى ويحيا ويونس الأسماء في الكتاب المقدس لها دلالاتها لها معنى فإن أقول لك إني ميكال مين ميكال ده يعني ميكال معنى لكن ميخايل او ميكايل في العبرية لها معنى مي يعني من كا هذا التشبيه مثل يقولك كالهواء كالأسد كده مثلا كا التشبيه مي من كا من مثل إيل الله من مثل الله اسم له معنى وله رونق وله جمال فهو ما يعرفش فراح وضعوا هنا نيكل لا تعطي المعنى اطلاقا نيكل لا تعطي المعنى ام تقرون لنا اذا الله ما اسمه كائل غير ميكائيل لسه دي قراءه ثالثه كله موجود عايز ميكال موجود مكائل موجود ميكائيل برده موجود فانا بخطلك لكم قراءه وبشغل لكم قراءه اخرى عشان تلاحظوا الفرق ركزوا معايا لو سمحتوا انا Ushulihi wa jibreel wa minkaila Fa inni wa ushulihi wa jibreel wa minkaila Fa inna Allah adu lichafilin Istakha ma'ai linkida Istakha ma'ai linkida ده ايه ده ده ميكائيل لا الاولان ولا اللي انتوا سمعتوه لا هي ميكان ولا ميكائلة ولا دي, دي ميكائيل خلاص وكلها تسمعوه من الشيوخ كله موجود كله موجود وفتحوا اللينك ده عشان تسمعوه بالمر الاثنين اللي باقيين افتحوا اللينك كده واسمعوا القراءات المختلفة سمعتوا ميكا الى اسمعوا ميكا الى Mankana aduval lislani wa malaikatihi wa usulihi wa jimaira wa mikana fa ina da Allahe aduvali kafirin Esu mikal? Hultani? مَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ لن كان عدوا لله ملاحكة ورسله وجده لوميكان فإن الله عدو الكافرين من الكافرين لن كان عدوا لله يقول لك انه عيسى ده اسم عيسى قوله لما تروحوا تتفقوا بينكم كمسلمين في المصاحف بتاعتكم على الاسماء ابقى تعالوا غلطوا اهل الكتاب انتوا مع بعض مختلفين لا في اسموا ميكان ولا ميكائلة ولا ميكائل حتى في المصاحف بتاعتكم بينكم وبين بعضيكم محرفين الاسماء تيجوا لنا احنا اهل الكتاب اللي عارفين الاسماء ومعانيها تيجوا وتغلطونا في اسماء انبياءنا ايه ده عبطرية مفيش بعد كده اسمعوا بقى التالتة انا مش هسيب كل تسمعوا التالتة النهاردة اللي هي لا هي ميكال ولا ميكائلة اسمعوا دي من كان عدو الوليان عملا يا دين ورسله وجبريل وميكائيل فالله ما عدول يكفي حبيبي يا رب الى نفذ ننت كان عدو لله وملا ووصل لي وجبريني ونيكا الى الله عدو الاخوه المنتصرين الموجودين معانا هنا كنتوا بتعرفوا الكلام ده لما كنتوا مسلمين ولا كانوا مخبين عليكم ان القراءات فيها اختلاف حتى في المعاني اللي ما كانش يعرف ان الاخوة المنتصرين يكتب لي سبعة الاخوة المنتصرين الموجودين معنا اللي ما كانش يعرف يكتب لي سبعة ازيك يا سعد رضا ازيك يا يوبرتين هذا <تصفيق> حتى الاسماء عندكم فيها اختلاف يا, يا شباب ما فيش حد بعد كده يجي يقول لي اسمه عيسى عيسى جيبتها من فين طبعا هي وصلت الكلمة اليونانية اسوس اسوس يعني يسوع المخلص اسوس فلما وصلت اسوس إيسو عيسى جئت عنده عيسى فعلك بس ده اسم عيسى يا رجل ما اسمهش عيسى اسمه يسوع لا اسمه عيسى اطبق وصلته اسوس اسوس القبطية اسوس القبطية او اسوس إيس... اليوناني معنى يسوع فهو ما يعرفش فألك مشي عيسى وطلت يوحنى لها معنى يوحنى يو الافتصار بتاع يهوى يوحنى يعني حنان الله حنان يهوى حنان قال لك يحيا معنى ايه يحيا ما يعرفش هي كده يحيا يا عم ده مش الاسم لا هي يحيا ده اسمه حل واسمه الله حنان احنا بنسميه يحيا خلط خلوا يحيا خليت بالك في الفايل اللي بعدته لك يا عقصة مهين دي الفترة الثالثة دي نعمة المسيح الفترة الثالثة هتكون كده ايه رأيك خلينا نشوف كلمة تانية نشوف كلمة تانية طيب حنشوف في القراءة المنتشرة نبدأ بيها نبدأ بيها دائما قادي القراءة المنتشرة بينكم استحوا معي اللينك ده ده بقراءة حفظ المنتشرة في مصر طبعا انا يعني شوف لما اقول حفظ ازايك يا روزيتي ربي باركين حفص في مصر ورش المغرب قالون ليبيا يعني عايزكم تطلعوا من هنا هارفين القراءات ورش خلاص ورش هارفين دي منتشرة في المغرب قالون ها دي بتاعت ليبيا خلاص دي منتشرة في ليبيا حفصة دي اكثر انتشارا بقى مصر السعودية تركيا باكستان حتا دي خلاص يا شباب عايزكم تحفظوا القراءات دي فدي دلوقتي قراءة حفص كبر كذا الكلمة إلا أنا حاطثها لك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفروا عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ويكفروا عن سيئاتكم خلاص الناس لو نايمة قلولي نمنا خلاص انا بصراحة جربت اخلص يعني انا ذاتي جربت اخلص اسمعوا نسمعوا يكفروا ان تبدو الصدقات فنيعي المآي وان تخفوها وتبتوها وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا خلاص تروح المغرب باس يركب الطيارة يروح المغرب يقراها غلط مش يقراها غلط يلاقي قرآن تاني افتحوا معي اللينك ده والناس اللي في المغرب طبعا متابعيني بالمصاحف بتاعتهم الأحباء المسلمين وفاتحين معاي وشايفين ها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم ده كانت من شوية ويكفر ضمير الغائد مش معروف مين اللي يكفر دي اللي بيكتب بتكلم هو اللي بيكفر ونكفر عنكم سيئاتكم ده في ليبيا آسف ده في المغرب كراءة ورش يا حبيبي تروح برضو ليبيا تلاقي برضو نفس الموضوع ونكفره قراءة خلف عن حمزة حبيبي عبد الرشيد قال الشيخ اهي آه افتحوا معي اللينك ده برضو وانكفروا نعم مش متفجين مع بعضيكم ليه منه من اللي بيحرس القرآن بتاعكم من اللي بيزور فيه على ما قد هو المؤلف يعني مش من شوية ويكفر هل هي في اللوح المحفوظ وانكفر ولا ويكفر اسمعوا بقى نكفر يكفر مش من شوية سمعت الشيخ هو بقره ويكفر اهي اهي <تصفيق> إن تبدو الصدقات فنيع المآهي وإن تخفوها وتبتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم إن تبدو الصدقات فنجم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير والله بنا تعملون خبير يا راجل وما للظالمين من أمور مصار يا راجل إنهم تبدوا الصدقات فلعوناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم والله بنا فإن الله يعلم وما بالظالمين من أعوه مصار إنهم تبدو الصدقات فنجمناه خلاص يا شيخ استنوا استنوا أنا حديكوا كلمة كلمة صعبة فيها اختلاف صعب برضو كلمة فيها اختلاف صعب وبعد كده اختم واخلص علشان ايه اللي عاوز بعد كده يعلق او عايز يضيف افتحوا معايا اللينك ده بقا افتحوا معايا اللينك ده <تصفيق> يلا يا شباب خليكوا كده دي القراءة اللي قدامكم لو شفت كده بصيق على فوق حفص عظم قراءة حفص يعني أشهر قراءة موجودة لدى الأحباء المسلمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهنا مش إبراهيم لاحظوا إبراهيم الياء ما أقوله ما فيش ياء واتخذوا من مقام ابراهيم مصلة انا عايز اتألكم هنا واتخذوا دي فعل ايه واتخذوا دي فعل ايه اكتبوا لي كده برافو فعل امر واتخذوا ممتاز ممتاز <تصفيق> وَإِذَا جَاءَ الْبَلَاءُ تَمَتَّعَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَنَا وَأَمَّا وَكَفَرُوا مِنْهُمْ فَلَقَامُوا دَائِمِينَ مُصِرِّينَ وَكَانُوا مِنْهُمْ لَقَامِيدُونَ والأمر ده بيكون حطر ولا لسه مفروض يحصر <تصفيق> لما واحد يدي أمر واتخذوا معناها حطر ولا لسه هاي يحصر لسه ممتاز صحيح أستاذ ممتازين كلكم لسه هاي يحصر <تصفيق> واتخذوا مما واتخذوا من مقامي والذي جعلنا ديتنا هاداه ماشي وامن مستخير يقول ابراهيم صلى مستخير يقول ابراهيم ماشي وامن مستخير يقول ابراهيم صل لا عزيز واتخذ لسه ما حصلش لو حصل ده وضع اخر لكن دا أمر فعل أمر واتخذوا من مقام إبراهيم دا أمر لغة العربية <تصفيق> <المواحة>. <تصفيق> طيب ايه رأيكم بدا ان تسافر للمغرب تلاقي قرآن بيقول كلام تاني تلاقي قرآن مختلف استحو دا افتح اللينك ده لو سمحتم ده في المغرب بس روح المغرب هنا ورش كبر الخط اللي كان فعل امر اصبح فعلا ماض اصبح فعل ماض وامنا واتخذوا خلاص اخذوا الموضوع مش محتاج امر اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يا عم انا كنت مشهيه بتقول واتخذوا امر <تصفيق> وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۚ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ هُوَ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 يا ترى في اللوح المحفوظ ماذا كانت يعني هل كانت في اللوح المحفوظ واتخذوا أم أنها كانت واتخذوا لا يا حبيبي أنا وضعت لك القرآنين يا أدوري أدورهم تفتح قرآن المغرب اليوم الآن تجدها واتخذوا تفتح قراءة حص تجدها واتخذوا ولذلك أنا وضعت لكم قراءة وكتابة صوت <تصفيق> لفظا وقراءة <تصفيق> لفظا وقراءة ولا همك حبيث ولا يا أخوة هل بعد ذلك يصح للأحباء المسلمين أن يقولوا عندنا قرآن واحد أين هو القرآن الواحد ده لبسه انت مترجمتش قرآن الترجمة فيها بلاوي انا عملتلكم مرة موضوع عن الترجمة لو فكرين لو متذكرين مرة عملنا موضوع عن الترجمة هنا في الغرفة وجبنا الترجمات وكان فيها مشاكل كثيرة جدا سيبك من الترجمة دلوقت احنا بنتكلم في القرآن العربي الموجود بين ايدي المسلمين اليوم ازيك يا لايت انا نستنى المحاضرة يا لايت اليوم مختلف في معاني مختلفة ليست واحدة انتو طلبتوا الفاتحة انا بخلط الفاتحة لكن ما عايز واحد يقول لي كفاية هي مسجلة كذا فلو عايزين اكتب واحد مش عايزينها خلص الاخ اللي كان بيقول الشمس تجري حاضر انا لسه بمسك صورة صورة لكن بنعمة الرب كل الصور حتدرس وحيتشاكل اختلافات اللي فيها وكل حاجة فأنتم تطلبوها وعول ما تطلبوها تقعدوا تكتبوا على التكست تفتح الشبابيك مش عارف ايه كفاءة انا انا هي, هي انا سجلتها كده فمسجلة كده عايزينها اكتبوا سبعة مش عايزينها خلاص مش هنسلم الروم طب ايه اجيبها لكم ايه رأيكم اجيبها لكم من سورة البقرة بدل الفاتحة يا كينجوم والفكوشي أحب أن لكم من سورة البقرة نفس الطريقة أحب أن أجبها لكم من سورة البقرة وبعدين أسمعكم الفاتحة طيب اسمعوا البقرة كده اسمعوا سورة البقرة برضو فيها نفس الفكرة يعني سورة البقرة 213 فهدى اللعظ الذين آمنوا لنختلفوا فيه من الحق بردني والصعب يمزي والجشاء إلى الجهوات مستقيم مغرم بقى. مغرم, مغرم. والله يحدي بذ يشاء, <تصفيق> يشاء إلى الجهوات مستقيم بقرمي تحدي والله يحدي بذ يشاء إلى الجهوات مستقيم والله ينادي يا شاء الى الزرع ستقون الى الزرع ستقون الى الزرع ستقون ومن خلاص انت ما بتقصر المايك اهدى ده من صورة البقرة 213 حسب قراءة خلفة عن حمزة بتشوفوا قدامكم القراءة دية غريبة أنا بسأل ليه هم بيعملوا كده؟ أنا معرفش الليه بيجراها كده؟ الشيخ بيحط زين أنا معرفش ليه بيحط زين حتى الفاتحة الفاتحة اهيه <تصفيق> أعوذ بالله للشيطان الرجيم <تصفيق> بسم <بالسلام> الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله <للتالي> رب العالمين <تصفيق> الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِذْ جَرَفْنَا الزُّرُقَ قَلِيقِين جَرَفَ الَّذِي أَعْدَ عَلَيْهِ ظُلْمًا مَرْغُوبًا عَلَيْهِمْ وَالضَّرَّ دِيرَ أَبْدَانِ مِيم إِذْ جَرَفْنَا وصل الى العمز يعني انا حسن معها و اكملها لكم ما تخافوا بس السؤال يعني دلوقتي الاحباء المسلمين اللي بيصلوا وراء الراجل ده بيقولوا امين يعني الراجل ده دلوقتي هو بيصلنا كده في الجانب وراء بيقولوا الكلام ده المسلمين اللي بيقولوا امين شيء غريب يا جماعة فيما شيء غريب غير <تصفيق> المغضوط يدع ابي دا نين اهدلوا الزروا إذِ الظِّلالُ زُرْقًا تَقِيمُ بِينَ إِذِ الظِّلالُ زُرْقًا تَقِيمُ بِينَ إِذِ الظِّلالُ زُرْقًا تَقِيمُ زُنُونُ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ غَيْرَ الْمَرْضُوبِ شفت يا استاذ الاوردر شفت بتقول لي قراءه غلط لا هم عندي الحاجات دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احنا هنعملها الرحمن الرحيم ايوه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذك يوم الدين تعال ناخذ بكا يا تنعبد وانجاك الاستعان فزين كثير رزق رزق الذي انعمت عليه وغير مذكور عليهم ولا كيف يأكو كده النهاردة وكده بنكون أخذنا أنا طبعا اختصرت النهاردة كلمات كتير جدا في صورة البقرة لكن ممكن أقول لكم الشواهد بعض الشواهد وترجعولا لو حبيتوا هتلاقوا في صورة البقرة 209 209 وترجع هل هي مبني للمجهول أم في المضارع بعد كده في سورة البقرة 83 حسب قراءة الدوري عن الكسائي يعبدون وفي قراءة أخرى تعبدون وفي ورش 140 البقرة يقولون وفي حفص 140 تقولون كلها كلمات وغيرها الكثير جدا اختصرناها لاجل وقتكم الثمين أبيت أديكم فكرة بس أحباء المباركين أشكركم جزيل الشكر لبقائكم معنا وطبح جليا ونحن في المقدمة فقط في سورة البقرة أن مقولة أن هناك مصحف واحد هي مقولة ليست دقيقة تحتاج إلى مراجعة تحتاج لكل مسلم أن يفكر فيها جيدا لأنها بكل تأكيد ليس مصحفا واحدا لو كانت مجرد قراءات لما يعني أعرناها أي اهتمام على الاطلاق ولكن أن يكون فيها اختلاف في المعاني فإذن هناك أكثر من مصحف أحبائي المسلمين بكل أمنة قدمت هذه الدراسة وقلبي يعني منتلئ محبة ليس تقليلاً أو إنقاصاً من قدر أي شخص ولا تعالياً ولكن فقط لتنبيهكم بأن ما تسمعونه ليس دقيقا ويحتاج إلى مراجعة خاصة أن ما تسمعونه هو أمر مرتبط بحياتكم بعد الخروج من هذا الجسد فكونوا جادين في معرفة الحقيقة طالما نحن في هذه الحياة لنا فرصة حتى بعد خروجنا من هذا الجسد تنتهي الفرصة رب يعطيكم طولة العمر وأشكر الأستاذي المبارك الكبير نحط له وردة كده حلوة لإتاحة لنا هذه المساحة من الوقت حتى نعرض هذه الموضوعات الهمة بشكر الأحباء الأدمنس المباركين اللي بيتضاعهم بدون فرصة بينهم بوردة كمان لأحباء الأدمنس المباركين رب يبارك حياتكم ووردة كمان خصيصا لأد من التكست تعابهم وحفاظهم على الروم بهذا الهدوء وهذا الجمال وورده لأحبانا في التسجيل الأخذ والضمائير والأخ, والأخ سيس الكلمة والأخ روماني والأخ عوضين عوض وعوض فعندنا عوضين خلوا بالكم اتنين عوض عوض وعوض بس بنسميهم عوضين وا بشكر كل الاخوه الموجودين والاخوات معنا ادي برضه ورد ليكم اهتمامكم الوقت ومثابرتكم وصبركم ببقائكم معنا حتى هذه اللحظه الرب يبارك حياتكم ولكم من قلبي يحبكم ويحترمكم كل تقدير اخيرا اشكر سيدي وربي والاهي ومخلصي الرب يسوع المسيح الذي أعاننا حتى هذه اللحظات لكم من الشكر اجزا